الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سب الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز ان, يد أن يدعى ماله الى لحاجه ولا يقرضه الى لحظه مثل ان يخاف هلاكه او نقصانه ببقائه فيقرضه ليستوفيه كاملا قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يودع ماله الا لحاجه لا يجوز لولي اليتيم ان يودع مال اليتيم الا لحاجه ولا يقرضه إلا لحظه ولي اليتيم يكون عنده مال ليتيم ما يجوز له أن يودعه لزيد أو أمر يقول احفظ هذا المال لأن حفظه إياه عند شخص ما ما يستفيد اليتيم من هذا شيء لأن المفروض في ولي اليتيم ان يجتهد في مال اليتيم كما يجتهد في مال نفسه فهو يتاجر في مال نفسه ويشتغل ويعمل فيه يحركه، فاذا اودعه استقر وبقي بعدين يكون عرضه للنسيان للجحود للتلف ما يجوز له أن يودعه إلا لحاجة يعني يودع لحاجة ضرورة للازم مثل أن يكون يريد سفرا ولم يتيسر له المتاجره به فيودعه حتى يعود من سفره يقول احفظ هذا المال لاني ان اقفلت عليه في داري عرضه للسرقه والاختلاس وغير ذلك فاحفظه حتى اعود نقول هذا نعم في مصلحه لان تركه في داره عرضه للتلف فيودعه لهذه الحاجه ولا يقرضه إلا لحظه لحظ اليتيم كذلك مصلحة اليتيم مثلا المال عنده مال يتيم وإن أقفل عليه داره مثلا فهو عرضه للسرقة و نحو ذلك وما تيسر له وجه من وجوه التجارة يصرفه فيه فيقول لمن هو ثقة اقرضك هذا المال قرضا حتى اجد له مسلك من مسالك الربح فيكون في الاقراض هذا مصلحة لليتيم لا للمقترض المصلحة لليتيم للحفظ لأنه عرضه إن وضعه في داره خشية التلف إن وضعه امانه عند شخص يخشى أن يتلف أو يؤخذ أو يسرق فيكون على حساب اليتيم فإذا كان قرضا عند شخص أو وديعه يعني أو قرضا أو, عند أو جعله قرضا عنده يكون القرض مضمون ما يقول اقرضتني ألف ريال؟ فسرق مني فيضيع على اليتيم لا حتى لو سرق فهو مضمون على المقترض يعني يكون ايداعه لماله ويكون قرضه لماله لمصلحة اليتيم لا لمصلحة المؤتمن أو المقترض يراعي مصلحة اليتيم نعم ولا يقرضه إلا لمليء يأمن جحده أو مطله ولا يقرضه إلا لمليء يأمن جحده أو مطله لأن المقترضين يختلفون مقترض يأخذ القرض ثم ما يسدد مقترض يأخذ القرض ثم يجحد. قل لا لا يقترضه الا لمن ل لمن يامن منه الجحوت ويامن منه الافلاس والعجز عن التسديد نعم. وياخذ بالعوض رهنا استيثاقا له ويأخذ بالعوض رهنا يقول اقرضك هذا لكن اعطني رهن ارهني ارضك بيتك كذا هذا القرض حتى اذا عجزت عن التسديد نبيع الرهن ونسوه حق اليتيم هذا حق يتيم ما يصلحني افرط فيه او اعطيك اياه قرضا بدون رهن نعم وان لم يأخذ جاز في ظاهر كلامه وان لم يأخذ الرهن جاز الإقراض لأن أصل الإقراض كان لمصلحة اليتيم ما اقرضه لمصلحة المقترد وإنما أقرضه لأجل حفظه فلو لم يأخذ رهنا فلا بأس يجوز ما دام أنه اعطاه قرضا لثقة وملي لأنه قد يكون ملي مثلا لكن غير ثقة ينكر وقد يكون ثقة لكن غير مالي ثقة ما ينكر لكن ما عنده شيء ما يصلح والملاءة تختلف من شخص لشخص ليست الملاءة شيء واحد المالي هو من إذا قلت له سدد القرض الذي عندك أعطاك إياه بدون مماطلة وغير الملي أنواع كثير غير الملي الفقير لا قلت له سدد ما عندي شيء غير الملي أبوك ما تستطيع تطالبه لو واحد حولك على أبيك من حقك أن ترفض الحواله لأنه حولك على غير مالي بالنسبة لك تقول لا يا أخي أنا أستحي من أبي وابي ما أطالبه وقد يكون أبي يتأخر عليه في التسديد حولني على زيدنا وعم فمن حقك ان, تأ... أن لا تقبل الحواله على ابيك لانه بالنسبه لك ليس بملي الوالي والسلطان يعتبر عند الرجل المحال عليه ما غير ملي لانك ما تستطيع ان تطالب السلطان ما تستطيع اذا اعطاك اعطاك واذا ما اعطاك ما تقدر تقول شيئا فالملاءه تختلف قد يكون الرجل ملي يعني تاجر لكنه اعوج او مماطل يعتبر غير ملي فغير الملي انواع كثير والملي هو من اذا طلبت حقك اعطاك اياه بدون تأخير ولا مماطله نعم وان اراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله لأنه يخاطر به لكنه يقرضه أو يودعه امينا والقرض أولى لا لأنه مضمون بخلاف الوديعة وإن أراد الولي ولي اليتيم السفر لم يكن له المسافرة بماله مال اليتيم ذهب او فضه ولي اليتيم عنده هذا المال ويريد سفر يسافر به نقول لا لا تسافر به لانه عوضه للضياع عوضه للسرقه لان حفظ الانسان حال حضوره يختلف عن حفظه في حال سفره قد يسرق هو والمتاع الذي معه فنقول لا تسافر بمال اليتيم الا اذا كان لمصلحة لليتيم لانه يخاطر به لكن يقرضه يأتي الى شخص ويقول يقرضك اياه حتى اعود نقول لا بأس او يودعه امينا يقرضه كما تقدم لي او يودعه امينا لان غير الامين عرضة للانكار قال والقرض اولى لا لما؟ لان القرض مضمون والوديعة غير مضمونة من مصلحة صاحب المال ان يكون ماله عند زيد قرضا ولا يكون وديعه لانه اذا اقرضك شخص ما مالا اخذت من هذا قرض 1000 ريال ووضعته في صندوق يحفظ فيه مثل هذا المال فسرق وهو عندك قرض ما الحكم يسرق على من يضيع على من على المقترض لانه على حسابه اذا اودعت هذا الالف عند ثقه ووضعه في حرز مثله ثم جاء او جئت اليه بعد يوم او يومين فوجدت المال قال المال سرق يضيع على من على المودع المودع امين ما يغرم اذا حفظه في حرز مثله فان فرط فهو لكن إذا لم يفرط فهو أمين لا يغرم يقول عبد الله بن الزبير في الدين الذي على أبيه عند وفاته يقول كان الرجل يأتيه بالمال فيقول له هذا عندك وديعه فيقول أبي إني أخاف عليه ولكن يكون قرضا لانه من مصلحه المودع ان يكون ماله قرض لانه مضمون عند المقترض بخلاف ما اذا كان وديعه فليس بمضمون فالزبير رضي الله عنه ينصح لمن اراد ان يودعه شيئا ان يقول اجعله عندي قرضا فصار عليه ديون كثيرة رضي الله عنه من هذا القرض ما كان يقبل الشيء على أساس أمانه وديعه يقول اخاف عليه لكن قرض أدخله مع مالي والله يحفظ الجميع فالقرض مضمون على يلزم المقترض أداءه حتى لو سرق والوديعة لا يلزم المودع الضمان إذا سرق إذا لم يفرط فإن فرط فيلزمه ولذا قال المعلف رحمه الله لكن يقرضه أو يودعه أمينا والقرض أو لا لما قال لأنه مضمون بخلاف الوديعة فالوديعة غير مضمونة نعم فصل وله كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه مثل ان يكاتبه او يعتقه بمثلي, بمثلي قيمته لانها معاوضه فتجوز للحظ فيها كالبيع فصل وله منه ولي اليتيم كتابه رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه ولي اليتيم ينظر في مصلحة اليتيم مثل ما ينظر في مصلحة نفسه وولده اليتيم ورث رقيقا من ابيه اليتيم ما يستفيد من هذا الرقيق وليس في حاجة إليه لأن أباه كان محتاجا لهذا الرقيق لكون الأب كبير ويحتاج الى اعانه فاشترى هذا الرقيق ليستخدمه في حاجاته الأب مات صار الرقيق ملكا لليتيم اليتيم ما يستفيد من هذا الرقيق ولا يظن فيه كسبا يشغل في أمور يبي يكون عالة على اليتيم يبي مصاريف ونفقه فلولي اليتيم لمصلحة اليتيم أن يكاتب هذا الرقيق يقول تعال أنت مال لهذا الغلام عندي والغلام ما يستفيد منك شيئا بقاؤك فيه وأنت تسعى لنفسك وتحرر نفسك بجهودك وعملك أبيعك على نفسك بعشرة آلاف سلمنا في كل شهر ألف أو مئة أو أقل أو أكثر يعني نجوما من أجل أن هذا الرقيق يشتغل ويعمل ويتحرك لأنه يسعى في خلاص نفسه أما إذا قيل اشتغل لحساب اليتيم ما اشتغل ينعم ويترك العمل لكن إذا كان لمصلحته يهتم فولي اليتيم ينظر في المصلحة إذا كان المصلحة في كتابته هذا الرقيق يكاتبه لمصلحة اليتيم وله كتابة رقيقه وعتقه على مال يقول مثلا الرقيق انا اجد من يعطيني مال اشتري نفسي منك حالا بدون مكاتبة يقول ولي اليتيم نعم نبيعك على نفسك بعشرة الاف ريال اذا احضرت العشرة الالاف فانت حر فيبيع على نفسه لمصلحة اليتيم إذا كانت المصلحة تعود على اليتيم إما لكثرة القيمة يقول مثلا هذا الرقيق أنا أجد من يعطيني مئة ألف وهو لا يساوي إلا خمسين ألف مثلا يقول أجد من يعطيني مئة ألف أشتري نفسي منك يا سيدي أو يا ولي اليتيم الذي هو سيدي فيشتري الرقيق نفسه من ولي اليتيم بأكثر من قيمته المعتادة فولي اليتيم يبيعه يقول هذه غنيمه هذا الرقيق الآن لو بعناه في السوق ما يساوي إلا خمسين ألف والآن جاءنا ابن عمه أو خاله أو كذا أو كذا ولا يريد ولا أن ولا شيء يقول أنتم اعتقوه لكن خذوا المال فيشتري الرقيق نفسه بمال ليكون حرا وعتقه على مال للحظ فيه مثل ان يكاتبه او يعتقه بمثل قيمته يعني ما يكاتبه بمقدار قيمته ولا يبيع على نفسه بمقدار قيمته لأنه ما في حظ لليتيم الا اذا لاحظ ملاحظه اخرى كان يكون هذا الرقيق يحتاج الى نفقه ومصاريف وتشق على اليتيم واليتيم ليس في حاجه اليه فمن مصلحة اليتيم أن يباع هذا الرقيق ويأخذ قيمته فحسب ما تكون فيه مصلحة اليتيم لكن هذا توضيح كلام المؤلف مثل أن يكاتبه أو يعتقه بمثلي قيمته نعم. ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لأنها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع مثل دار اليتيم مثلا. إذا كانت تساوي خمسين فجاء آخر قال نشتريها بمئة نقول هذا زين هذا في مصلحة لليتيم اليتيم داره تساوي خمسين فساق الله فيها نصيب لواحد مضطر إليها ليوسع بها بيتها أو حاجة من الحاجات أو يفتحها طريق أو يجعلها لاهل الحي أو نحو ذلك فيدفع فيها أكثر من قيمتها فنقول هذه غبطة بيع أيها الولي مال اليتيم لمصلحته مثل اعتقه بمال على مال اكثر او كاتبه على اكثر مما يستحق بخلاف الاعتاق تبررا وطلبا للاجر لا ما يعتق الرقيق على حساب اليتيم مجانا لا لان هذا ليس فيه مصلحة حاضرة لليتيم واليتيم بعدما يكبر يتصرف لكن يتصدق عنه صدق غير واجبة لا يتبرع عنه تبرع غير واجب لا وإنما يعمل لمصلحة اليتيم كالبيع نعم ولا يجوز ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لأنه لا حظ فيه يقول ما يجوز أن يبيعه مثلا بمثل قيمته لأنه يستفيد اليتيم ما يستفيد شيء إلا إذا كان في بيعه والتخلص منه في مصلحة اليتيم فهذا وجه آخر نعم قال أبو بكر يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ مثل أن يكون له جارية وابنتها تساويان مئة لأجل اجتماعهما وتساوي إحداهما مفردة مئتين فتساوي قيمة الباقيه مثلي قيمتها مجتمعتين يقول له في حاله العتق بدون مقابل متى يرحمك الله؟ قال نعم قد يكون للرجل لليتيم هذا جارية عمرها عشرون سنة وأمها عمرها سبعون سنة. إذا قلنا من يشتري هذه الجارية وأمها ما وجدنا أحد يرغب فيها يقول الجارية اشتريها لكن الأم عالة علي لا أريدها ولا يجوز التفريق بينهما بين الجارية وأمها مثلا فيبيع هذه لشخص وهذه لشخص لا يقول تخلص من الأم بالعتق الأم نعتقها ورزقها على الله والجارية نتصرف بها إذا عرضنا الجارية للبيع وحدها تساوي مئتين وإذا عرضناها هي وأمها ما أحد يرغب فيها ما يريدها وأمها إلا بمئة فقط فيقول في هذه الحال إذا كان العتق هذا في مصلحة اليتيم الحاضرة فللولي أن يتصرف يعتق الأم بدون شيء ثم إذا أراد أن يبيع الجارية يبيعها بقيمتها المعتادة لأن قيمتها المعتادة أكثر من قيمتها هي وأمها نعم فاصل وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير اسراف ولا إقتار لقول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا نعم. وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف اليتيم قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا وقد يكون بين بين فنفقته ليست سوا اذا كان قد خلف له ابوه اموال فهو غني فهو يحتاج الى ان نوسع عليه في النفقه اذا كان اليتيم هذا على صدقه المحسنين على ما ياتيه من الزكاه ومن الصله من اقاربه فنوفر ولا نكثر في النفقه فنحتاج الى زياده اموال فنعطيه من النفقه على قدره من مثله مثلا يشتري الثوب بثلاثين ريال والفقير يشتري الثوب بخمسة ريالات والمسرف يشتري الثوب بمئة ريال لا نشتري له ثوب المسرف ولا نشتري له ثوب الفقير وقد أغناه الله وإنما على قدره والله جل وعلا يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ويقول جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ضيق فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها مطلقه مثلا تطالب أبا ولدها الذي في حضانتها بالنفقة يذهبان إلى القاضي فيفرض القاضي نفقة لهذا الولد الف ريال شهريا يقوم هذان ويدخل اخران يفرض القاضي لهذا الولد خمسمائة ريال شهريا يقوم ويدخل اخران ابو الولد وأمه مطلقة من أبيه فيفرض القاضي لهذا الولد نفقه شهرية مئتي ريال فيقال فيقول قائل مثلا جاهل كيف القاضي هذا كذا أحكامه هذا يفرض له ألف ريال شار مع أمه وهذا فرض له خمسمائة ريال وهذا فرض له مئة ريال ظلم الأم ما اعطاها ما يكفي أليس هذا يأكل ويشرب ويلبس كلهم سواء، وأعمارهم سواء، ما يليق من القاضي هذا نقول لا هذا الشرع هذا هو الحكم الصحيح فالقاضي عرف أن الرجل الأول غني، وقد وسع الله عليه، فيفرض لولده نفقة على حسب ما عند أبيه. والثاني وسط، فيفرض القاضي على الأب نفقة حسب حاله. والثالث فقير الحال، ما يستطيع هو نفسه ومن في بيته كلهم ينفقون ألف ريال، كيف يعطي ولده؟ الصغير نفقة الف ريال لا لا يكلف الله نفسا إلا يفرض له حسب استطاعته مئتي ريال وهكذا وهكذا هنا بالنسبة لولي اليتيم ينظر في حاله ان كان عنده سعة فيوسع عليه بالنفقة ولا يجعله مثل اولاد الفقراء وان كان عنده ضيق فيعطيه على قدره ولا يستدين على حسابه يقول وسع له بالنفق وأستدين. وإن شاء الله إذا كبر يسدد نقول لا ما يجوز لك ذلك أنفق عليه على حسب ما يتيسر له من غير إسراف ولا اقتار يعني وسط نعم ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكم ويؤدي أجرته لأن من مصالحه العامه فجرى مجرى نفقته ويقعده في المكتب المكتب المدرسة التي تدرس العولاد والكتاتيب مثلا المسؤول في هذه المدرسة يقول مثلا نريد منك شهريا لهذا الولد ألف ريال يقول لا ما يجوز لي ادفع 1000 ريال من مال اليتيم نفقه للدراسه نقول لا اذا كان هذا المعتاد نعم فنعم فالدراسه في مصلحته تحرمه من الدراسه من اجل نفقه مثلا يخرج عمي جاهل لا تعليمه اهم من الانفاق عليه ان تعليمه يعود الى مصلحته يقول ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكم ما يحتاج أن يرجع للحاكم في هذا يقول لي بأن أدرس الولد اليتيم الذي عندي على أن أعطي المدرسة التي تتولى تعليمه مثلا الف ريال في الشهر يقول لا ما يحتاج أن ترجع للحاكم هذه من ضمن النفقة لأن هذه في مصلحته ويؤدي أجرته أجرة الدراسة في المكتب لأن من مصالح لأنه من مصالح العامة فجرى مجرى نفقته يعني مثل ما انك تنفق عليه طعام وشراب ولباس وسكن أنفق عليه في الدراسة بشيء معقول نعم ويشتري له الأضحية إن كان موسرا لأن فيه توسعه للنفقه عليه في يوم جرت العادة بها وتطييبا لقلبه فجرى مجرى رفيع الثياب رقيع الثياب لمن فجرى مجرى رفيع الثياب لمن عادته ذلك نعم ولي اليتيم يشتري الأضحية لليتيم ويضحي عنه ويقول لليتيم هذه اضحيتك انتبه لها لا تخرج انتبه لها تعال احضر ذبحها ينبسط ويسر فيا هذا ادخال السرور على اليتيم